Ya kmi ya wale wale, ya wale wale, ya wale wale, ya wale wale. Ya يا wale, ya wale wale, ya wale wale, ya wale wale. Ya wale wale, ya wale wale, ya قول لى انت يا بابا يا حمل الغلام يا حمل الغلام يا حمل الغلام يا ابو سباع يا ما ابعري وعصاري يا ابو سباع منين يا بعل وعصاري كلب الشوايا هلو روح يا كلب الشوايا يا ابو سباع وعد حالي يا واد يا وعد غالي يا واد يا وعد حالي ربنا شاء الله 8 شيخ عسكري عنده عم الحاج عبد العزيز عبد الله فتح محمد عمال ربنا وربنا يبارك في اولادك واخويا العشيش واللي ستها فقع وحضره العونه الحج احمد سواح خليفه ربنا يحرر وربنا يبارك في محمود وربنا يعول عليه حيتها حيتها ابو العريس ابو العريس وريثه نفسه واتصلى صلى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 Al Bayou Bayou, Sida Al Bayou Bayou, Rasila Rasila, Sida Al Bayou Bayou. Aku ya Muhayyirah, Buhayyirah, Buhayyirah, Ham Ham, and Muhammad Rasila Buhayyirah, and Buhayyirah Buhayyirah. Aku ya Muslim Muslim, Buhayyirah, and Muhammad Ham Buhayyirah. Aulat yaal Buhayyirah, Hamara Hamara. Kebiasaan محمد الملك محمود بن العيله عبد الناصر بن العيله عبد السيد بن العيله بيت <تصفيق> ابن العيله عبد الباس بن عبد الدين بن الحيله الوش دي ما يا ماما دليل يقولي لا. واللي الاولى ليس يا بعسى ما يجيو هادو العليس الحق ايوه ايوه هدا حج مهمة ساعدين ليعدو لي اخاس حاج ساعدة ابو العيلة اللي حضر لنوارنا يا غالي يا غالي لو ايع حيي يا حديد الزاني انا قلت لي يا طبيب بما دخلت العياده يصرف العلاج يصرف الدواء To people who take away all their ربيت وصفني العلاج عشان يريح ما فاتش فيي الدواء يا عمر يا غنيمي زود علي الالم وجرحني ايوه قال لي مش حدا مال الدواء فين <تصفيق> مش حدا عشان اكابر الاوليه على باب مولانا سيدنا الحسين ختاب في الامانه طالبين احساس واللي خدم بالامانة النور عليه بيبار بتنعس الناس لكن هو ما عادش بناب ساعة بيصحى برانيا واغلب اوقاته سكران وحيات تقام هدايه المصطفى العثان اصل العنايه صدف لما الوعد الليل من الرحمن, الليل من الرحمن على باب على مولانا, مولانا. خط بط على بابك يا بوسي للعابدي خط بط على بسسنا الحسين <تصفيق> بي بي ما يا سيدنا الحسين ناخد ماتش في النادي سيدنا الحسين محكمة لما النبي قاضي لان سيدنا سبي في طريق الرضا هادي عاو سنور الرضا مدح النبي ومسعت السحاري ولادي يا سيدنا الحسين الاداره مولانا ولاده <تصفيق> والراحه حلوه ابن المدد السليم يصطاد على الرايق <تصفيق> الفايده المال اللي اخري ما دال البال ما هو انا كلها بالملح اللي بكالي يكون رايق عم بصيرك من العجل واشرب من الغلايه على, على, <تصفيق> على كل حال يا اطفال मैं पतित के बीते ये पिंदी जी अलग लल्ला ये म ودا يبقى يا يا <تصفيق> الليل. قبل ما تخش الكلمة أو مقرأ الفتح للعتريس. تبي اللي التكافر والتكافر وجد لكن أسس. قبل ما تخش الكلمة أو مقرأ الفتح للعتريس. العتريس قاعد جالس على باب السيدة يتعلم التدريس. ولما خدم على القدم نقالوه من العسكري لشويش على باب السير <تصفيق> عزوتي وعز العدوس افني حظي مطلوبه حظي ايوه ذكر بحاول ابعدلي لكن حبك للوعد اللي يزي الناس تنام لي الناس تنام لي أليت احنا ألي عينينا بالأساس وانت على الأساس فلكم السماء فلكم السماء We we we we on the we we we we on the water. No, we be merry, you know. We merry, we happy. هو هو هو هو لا القلب في في غير ما اقول ومساء وصفحنا ومساء لا شيء يا بيننا أول وبيننا أبدا وبيننا أبدا سورا في اختلاق أيام الهيدي أيام الهيدي أيام, الهيدي أيام الهيدي ادري من انا هل انت تعرف من انا انا انا انا انا ورا ورا انا انا انا انا انا انا ابا ابا ما فيك احيا وبجمالك تكفى نمجلك الحب سيدي سيدي خلانا فسين انا بتذكر ايام قديمه يا ابراشه من خلى ابراشه من خلى يا يا انا ان كنت او انا ان ام مؤنبي فسينني انا انا Tell me, I'm your absolute need. Be سقطت من فيك الحالان وعشت في أحضان في أحضان قلب أيوه أيوه في أحضان الحب أهل واللي ما بالحب الله اللي يجعله <تسجاب> <كده لكنده لكنده تسجاب> ايوه ربنا هيب في الكرك هذا ايوه نين محمد محمد ولنا بقى والله قلنا ابويا I'm going to be a good man. I'm going to be a good man. I'm going to be a good man. I'm الله الله يا نور الحيه كلام حماد يا مولاي العزيز والله في كله مالي العزيز والله تقول يا حاجه العراق مجنا بيمشي على الفرح وصاحب الفرح We go to the house of God. We are the king. We are the house of God. We are the king. We are يا house of God. We are the king. يا are the house of God. We are the king. We are the والله العظيم يظهر بالحديث للجيء أمه أمه أمه يعني عظيم لله اللي هو كله لحيط وانا ونعلم اللي هو العملية حتى والحق راقص ابو العلاء وهلاله ابو العمر اولاد عم الغني يا عم ماهر انا ضروري اقول لكم يا راقص ابو العلاء يا ماهر فين ترى اكتر حاجه بتعمل فيك A Zayana, a Zayana, a mahsuba Tell me, man, put your mind on the answer. Yeah, we're gonna be the best of the best. Yeah, we're gonna لیکن اللی ملک بخمیل یا روی ہے اسی تیس سید عزید أنا بالدين على ست السيدة زينة قول يا رب اكبر بخاطري ترى لست السيده زينة والله لو زعلوا العالم بالطوب ما هتوب عن حب ست السيدة زينة. دخلت الكريمه على جدها وجد حبيبي قاعد ومكالم ونور عين اخويا جمال محيلي بمسع الفرح والضيف اخويا وحبيبي ونور عين يا الشفاح ابن السفاح بنفس على الفرع واللي فيه الحاج خالد السفاح وزي العابرين باب ده بليل لكن مولاي زفم از اللي كل جاي لك وجمع في نفيتا في از ولا اللي ليلي دو جرح قلبي، يا يا ليلي دي دي يا زي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 I never sleep. You haunt me, you call me, واله عني وعني الاكل بوصلي قلبي You're not, you're not, سوتسي يا سيد زيد وانت ريعت بذيخة العار سوتسي يا سيد زيد عبيلة تنهاش سوتسي يا سيد زيد انت الحاش مانيا سوتسي يا سيد زيد قد العاقب ماما يامو العاقب No me llamo el mesejí Yara isa se te weguí Yara isa se Yara isa ماما يا اختي الحسني يا طهره الحسني الحسيني وي بنوزي للعبيدي اسيد علي وي بنوزي للعبيدي سيدي علي يا سيدي علي زليله يا سيدي علي يا منسب الولدي يا زيني جمي يا علي الأب والجدي يا سيدي علي يا طبيبي ما بالي وص علي يا علي سوى من الله علي زيني جمي يا علي يا طبيبي ما يا سيدي علي يا تومنا الله علي يا مللي علي يا قلقل الأشرار يا سيدي علي أنا من واعده إلحى يا عمي يا كعبة العاشقين وص علي يا عمي يا ببصر المسكين يا ذنهل يا عمي يا بني بنت الزين يا ذنهل يا يا بني بنت الزين حويل يا ذنهل Σου φύγεσαι είδε ζύνε Σου φύγεσαι είδε ζύνε Μάμα για καλύτερη φύλλη Μάμα για να δει φύλλη Μάμα για να سيدي يا سيدي ماما يا سيدي يا بل الكريم يا سيدي الكل عظيمة يتنعف على الكل يام عرج زي الخل يام عرج زي الخل يا, يا حنيها ماما يا حنيها يالي كل الحناء ماما يا بنت اليماء بالتلكا يا علي يا كلمه ما مايا بالتلكا يا علي يا كلمه ما مايا بالتلكا شكك يا سيد علي يا سيدة ديدي ماما يا سيتي في يا بشرف السيكسان امليلنا الكشان من شراب الزاق بخمره ولي كان الزاق بخمره ولي جل الزاق يشربها اجل الزاق يشربها اجل على بابك يم يم على بابك يا امه يا ملكي ما يا ملكي ما عبد الاحوال يا امه يا تعبك مسلغي خليه ماشي خلى حالي حال خلى حالي حال شت يا سيد لي بابا بابا بابا كثر ونظرت حدا حدني انا قلبي بيت انشغل والعقل راح مني وين ما القلبي ليه انا هخلعوا مني وين عبيت العين ماما كرمت الباري انا هخلع مني انا هخلع مني غريب يا مشير ارايسا في سيدي ما نغش يا سيدي ما تعرفهاش وناس تقولي الأهل لا رح ولا جاش قولي الأهل من قبل ما شاء لما قال الطبيب يا طبيب المبالي اللي بعدك على دواء ولا قالي سيسي يا تزيد يا ماما يا اللي الرضا على بابك الصاب صاح في جو تل الغار، صاح في بابي يا زيد، أو بحرق في <تضحق> في, في الملك في المهاج قيسي بالاله الكل ايوه يا لا سيتي يا سيدة جيد يا لنا يا كريم يا زيد حمسة روح روح روح روح روح روح روح روح روح لله يا قاضي الهوى انا المظلوب مشه الجاني قالوا لي ابس حبيب انا قلتكي فانسة انا انا انا انا انا انا انا قلتكي Asa ki nee piuj janee, un juroh bi tchihi, to kulle tari, juroh bi tchihi, ab in to kulle tari, tari ta bari, amal khair fi أول مغسراضي أنا ردي بالوعد لك للوعد الوعد مغسراضي ستسي يا سيدتي بنتي يا, بنت يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بنتي يا بي يلي بمار الوعد يل بنار الوعد الوعد كواتيني ولي بيدي انت تحن علي من جرحة عالجيني على, علي من I missed her as we used to. I missed her when she came. I missed her as she showed her own wishes. مدد. مدد. مدد. مدد. سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله يا رسول الله سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله يا ابن حرام يا رسول الله سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله سيدي يا الحب و اهل الحب <تصفيق> ابو العريس <تصفيق> حج محمد البحير ربنا يتم عليه بخير العريس والعروسه ربنا يرزقهم بالذريه الصلحة ويتم عليهم بخير وعبال عند الحبايب جميعا كل من حضر ربنا يروح الجميع ما الخاطر ربنا يكبر بخاطرك عم سايد نور يا غالي عبال عندك انت والصحب الحلوه